موقع رياض القران يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ايديه تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد وجاء ذِكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مُنْتَهِيْدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ فَكَشَفْنَا عَنْ كِفَّيْكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنْ كِفَّيْكَ غِطَاءَكَ فَصَبَّ صَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّاتِيدَ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَكَانٌ كَفَّارٌ عَرِيدٌ مَنْ عن الخير معتد مريض الذي جعل الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولك يا كان اسمي مولانا بعيد قال لا تحتصموا لدي وقد قدمت اليكم بالعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجهنم يَوْمَ نَقُولُ جَهَنَّمَ مَأْوَاكُمْ هَلْ انتلأتِ وَتَقُولُ هَلْ انتلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُجْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسنام ادخلوها بسنام ذلك يوم الخلود لهم ಮಾಯನಫಿ ಹವನದೈನ ಮಜೀ